بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان إن كبد أيحسب أن لن يطبر عليه أحد يقول أهلست مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ورسالا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح ما وَمَا وما أدراك ما العقبة فاكترقبة فاكترقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتينا ذا مقربة أو نفسينا وكان من الذين آمنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآيات ما هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة